حصرياً على م و ق ع نداء ا ل إ س ل ا ا م بسم ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م و ا ل ن ج م إذا ه و م ا ل ص ا ح ب ك م و م ا غوا و م ا ي ن عن ط ق ا ل ه و وحي يوحى ى إنه إلا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 أ ف ت م ا ر و ن ه على ما يرى ولقد ر آ ه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى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 سميتموها أ ن ت م واباؤكم ما أ ن ز ل الله بها من سلطان اذ يتبعون إ ل ا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى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 م و س و ع ي النابلسي ذ ي أ ح س ن و ا ح ن ى ا ل ذ ن يجتنبون كبائر ا للعلوم إ ث م الاسلاميه ع ا م أعلم بكم إذ أنشأكم من غ ف ر ة هو إذ ل أ أ ر ض وإذ ت أ ج